قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما مِنَ من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد موضوعنا اليوم هو أسباب النص على اليهود من خلال سورة الحشر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بعد غزوة بدر جمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع ووعظهم وذكرهم ودعاهم إلى أن يوفوا بالعهد معهم ولا يفكروا في نقضه فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك قاتلت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فإنك لو قاتلتنا لوجدتنا نحن الرجال فالله عز وجل يقول قد كانت لكم آية في فئتين التقتاء والخطب لليهود قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء فلم تعتبر بن قينقاع ولقد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعتبر بن النضير بما حدث لبني قينقاع فوقعوا في مثله أرادوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري الرجل الذي نجا من بئر معونة وقتل من الأصحاب سبعون غدراً وهو راجع إلى المدينة وجد رجلين عامرين مشركين فقتلهما ليدرك سأرا بأصحابه ولكن العامريين قد أخذ أمانا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه عمر بن أمي الضمري فسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجمع لأهل القتيلين أدية وهذه الديات يجمعهم من المسلمين ومن اليهود بمقتضى العهد المبرم بينهما فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بن النظير يستمد منهم دية العامريين فقالوا أهلا وسهلا يا محمد تعالى سنعطيك ما أردت وما طلبت ثم وشى بعضهم إلى بعض هذا الرجل جاءكم بنفسه لا تجد فرصة مثل هذه فقالوا له انتظر حتى نأتيك بما أردت وأوعزه إلى عمر بن جحاش أن يصعد إلى ظهر البيت فيلقي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم صخرة وهي الرح التي يطحنون بها الطعام ويطحنون بها الحبوب فصعد عمرو بن جحاش ليفعل ما أرادوا فكان جبريل عليه السلام أسرع نزولا من السماء السابعة ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عزمت عليه اليهود، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرسل إليهم أن من جوار ولا تساكنون في هذه المدينة وأعطاهم مهل عشرة أيام فاستعدوا فعلا للخروج لكن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم أن لا تخرجوا وأنا معكم يعني معكم برجاله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب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 حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوما ودعاهم إلى أن ينزلوا على حكمه ما حكمه صلى الله عليه وسلم أن لهم ما حملت الدواب من الأساس والمتاع والأموال ما عدا السلاح فلما أيسوا من نصرة عبد الله بن أبي بن سلول ورأوا أنه قد خزلهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى بعض النخيل فقطعها وحرقها لماذا؟ ليس هذا عمل عشوائي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع نخلا أو يحرقه بلا هدف أو بلا غاية أو بلا حكمة ما أسباب تمسكهم بالمكان؟ أموال سيحملونها لكن هناك شجر ونخل وأرض ووعد من رأس المنافقين. أما رأس المنافقين فقد خزلهم لكن لهم أمل في البقاء من أجل النخيل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذه الأسباب التي من أجلها يتمسكون بالأرض ويتمسكون بالنخل. يعني أنتم مسنين إيه؟ أما النخل قطع. فلما قطع بعضه فلما قطع بعضه أيسو. من البقاء زد على زال خزلا رأس المنافقين لهم فعزموا على الرحيل فكان أقطع بعض النخل مما ساعدهم على أن يجلو من المكان ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فنزلوا على شرط النبي صلى الله عليه وسلم فحملوا متاعهم وأساسهم وأموالهم على ستمائة جمل خلعوا أبواب البيوت هدموا الأسقف ليأخذوا منها الخشب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأفصار إن الله عز وجل ساعد المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب اليهود اليهود كانت لهم حصون تمكنهم من البقاء بداخل الحصون لمدة سنة كاملة فيها الطعام والشراب والعيشة الكاملة والتحصينات الكاملة بحيث لا يضرهم أحد فكيف خرجوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فلم يأتهم من حصونهم بل أتاهم من نفوسهم وألقى في قلوبهم الرعب والرعب سلاح يؤيد الله عز وجل به المؤمنين بشروط قال تعالى في سورة ال عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان يعني بمقدار شركهم وتوحيد المؤمنين بمقدار معصيتهم وطاعة المؤمنين يلقي الله في قلوب الذين كفروا فهذه هي الشروط كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فهذا هو الوعد فأين الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يبقى المؤمنين يعبدونني لا يشركون بي شيئا والمشركون بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فيلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب ولم تنفعهم حصلهم ولم تنفعهم أسلحتهم مع الرعب بل ستنقلب الأسلحة عليهم مع الرعب إذا حقق المؤمنون الشرط فما هي الأسباب التي نصر الله بها المؤمنين بدأت الصورة بالتسبيح وانتهت بالتسبيح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وانتهت يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم من, أس من أول الأسباب أن هذه الأمة المنصورة تسبح الله تعالى وتنزهه لتستحق النصر ومنها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يبقى تقوى الله عز وجل ومحاسبة النفس دل عليه قوله ولتنظر نفس يعني اليوم ما قدمته للغد ومن محاسبة النفس أن المؤمن لا يعمل عملا إلا ويسأل نفسه لما وكيف لما الإخلاص كيف على هدي, على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط قبول العمل ومن أسباب النصر أن هذه الأمة تعظم كتاب ربها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله فهذه الأمة تعظم كتاب ربها في مقابلة أمة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 فعزم الله سبحانه وتعالى في قلوب هذه الأمة فنصرها على أعدائها في مقابلة أمة قالوا إن, قالوا إن الله فقر ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله يندم ويبكي لما حدث الطوفان أن يمنوح فندم وبكى حتى فاضت البحار من دموعه وقالوا إنه مقدور عليه كذلك لما نزل الأرض ولا أدري كيف نزل الأرض في تصور هؤلاء اليهود منعه يعقوب من الصعود إلى السماء فقال له يا يعقوب اتركني أصعد إلى السماء قال لا إلا أن تباركني أولا أي أولا هذا يقدر عليه البشر وقالوا إنه يتعب ويستريح ويندم ويبكي ولما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استراح في اليوم السابع نزلوا بمقدار الإله إلى مقدار البشر وما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب جوابا على هؤلاء الذين قالوا تعبا ثم استراح في اليوم السابع فهذه هي الأمة التي وقف أمام المسلمين فنصر, فنصر الله عز وجل المؤمنين عليهم بصلاح معتقداتهم بتعظيمهم لربهم بإيمانهم بأن الله هو العزيز أي لا مغالب له وهو الغالب لا يقدر عليه أحد في مواجهة أمم يقولون أنه مقهور ومصلوب بالله العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذا قارنت بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل تجد أن أصحاب النبي محمد قالوا سمعنا وأطعنا في مقابلة قوم قالوا سمعنا وعصينا أصحاب النبي محمد قالوا قالوا له في غزو بدر لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فقاعد فقاتل فإننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك والله لئن سرت بنا إلى برق الغماد لسرنا معك ولئن خط بنا البحر لخضناه معك اعتدوا في يوم السبت فاصطادوا ما حرم الله عليهم وقال الله تعالى لهذه الأمة أصحاب النبي محمد يا أيها الذين آمنوا لابلوا أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوا الله بالغيب فاستحقوا نصر الله سبحانه وتعالى فهذه هي الأسباب وتلك هي الشروط والله عز وجل منجز وعدة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.